علم عني به اهل العلم عناية دقيقة لعظم فائدته وكبر عائدته فان مما لا شك فيه ان العبد كلما ادرك فضائل امر ما عظمت عنايته به وزاد اهتمامه به والقرآن له فضائل عظيمة تدل على مكانته العلية ومنزلته الرفيعة كيف لا وهو وحي رب العالمين وتنزيل رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب أحكمت آياته كتاب جمع الهداية والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة وقد كتب أهل العلم كتبا في فضائل القرآن الكريم وأيضا دووين السنة خصصة لفضائل القرآن أبوابا وكتبا يساق فيها الأحاديث والشواهد والدلائل على فضل القرآن العظيم ومكانته العلية ويذكر أن أول من ألف في فضائل القرآن الإمام الشافع رحمه الله فله كتاب في فضائل القرآن اسماه منافع القرآن ولا أعلم له وجودا ومن الكتب التي من أقدم الكتب في فضائل القرآن وهو موجود مطبوع كتاب فضائل القرآن لأبي عبد الله محمد بن أيوب ابن الضريس تصير ضرس رحمه الله تعالى متوفى عام 294 للهجرة وكذلك النساء رحمه الله وغير من اهل العلم كتبوا في هذا الباب كتابات عظيمة ونافعة ومفيدة جدا ومن هذه الكتابات في هذا الباب كتاب فضائل القرآن للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى ويمتاز هذا الكتاب مع صغر حجمه يمتاز بما تمتاز به جميع كتبه رحمه الله من متانة التأليف وحسن التبويب وقوة الاستدلال والعناية الدقيقة بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي طريقة معروفة في كتبه رحمه الله يبوض أبوابا دقيقة جدا تدل على فقه وفهمه العظيم رحمه الله تعالى ثم يذكر الأدلة أولا من القرآن الكريم ثم يتبعها بالأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحيانا يذكر بعض الآثار عن السلف وإلا في الغالب الأعم يقتصر على ذكر الدليل من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النهج الذي سلكه رحمه الله تعالى في كتبه هو نهج أئمة الحديث هو نهج أئمة الحديث وعلماء الأمة الأكابر من أئمة السلف رحمهم الله تعالى فهذه جادتهم تبويب وسوق أدلة تبويب وسوق أدلة من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا من اطلع على كتابات الشيخ رحمه الله تعالى أو من يطلع على كتابات الشيخ رحمه الله تعالى يرى فيها نفس الأولين ولما كان فيها رحمه الله نفس الأولين في التصنيف والكتابة أدرك أو أدركت كتاباته رحمه الله أو أدركت كتاباته رحمه الله تعالى بركة ما في كتب الأولين أو ما جعله الله سبحانه وتعالى في كتب الأولين من بركة عظيمة فكان كلامهم قليلا عظيم البركة فنهج رحمه الله تعالى نهجهم ولزم غرزهم وسلك سبيلهم فبارك الله سبحانه وتعالى في كتبه بركة عظيمة وهذه البركة في كتبه يشهد بها القاصي والداني من ساعة انتشارها وعموم الانتفاع بها وكثرة المجالس العلمية التي تعقد في مدارستها ومذاكرتها ونقلها الى اللغات الكثيرة الى غير ذلك من وجوه النفع والبركة التي تحققت في كتبه رحمه الله تعالى وهذا يرجع والله تعالى اعلم ونحسبه كذلكم والله حسيبه الى صدقه ونصحه وإخلاصه لله تبارك وتعالى نحسبه كذلكم الله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا مع عناية دقيقة كما سبق بيان ذلك والإشارة إليه فكتب رحمه الله هذا الكتاب فضائل القرآن كتب هذا الكتاب فضائل القرآن وراعى فيه الاختصار ونهج المنهج آنف الذكر يبوّب رحمه الله تعالى تبوّبات دقيقة ثم يسوق الأذلة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا لا تجد في كتبه إلا الآيات والأحاديث لا تجد في كتبه إلا الآيات الأحاديث وكلامه رحمه الله قليل جدا في كتبه اللهم إلا أن يكون يوضح معنا من المعاني أو يسير إلى مسألة من المسائل أو فائدة من الفوائد وإلا في الغالب كما سنرى في كتابه هذا آيات أحاديث ولهذا أقول إن من تبنوا المعادات لهذا الامام رحمه الله والخصومة له في الحقيقة هم اعداء لانفسهم لانهم بهذه العداوة حرموا انفسهم من هذا الخير العظيم والنفع المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى في كتب هذا الامام لأنها كتبا ليس فيها إلا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فمن يعاديها يعادي الكتاب والسنة لأنها كتب ليس فيها إلا كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومن المواقف التي تذكر في هذا المقام أن رجلاً كان يعادي شيخ الإسلام محمد بن عبد وهاب رحمه الله بمجرد السمعة التي سمعها عنه من خصومه فكان يعاديه عداء شديدا فأراد أحد أهل الفضل والنبل أن ينبهه على خطأه فسلك في ذلك مسلكا لطيفا أخذ كتاب التوحيد بشيخ الإسلام محمد ندهاب رحمه الله ونزع منه الغلاف الذي يثبت أو يدل على اسم مصنفه وعطاه لذلك الرجل وقال له أحب أن تقرأ لهذا الكتاب وتفيدني هل هو صالح للكراه أو ليس صالح للكراه وأنا طالب علم مبتدع وأنت عالم فأريد أن تقرأ لي هذا الكتاب حتى تبين لي هل هو صالح كراء لا فأخذ الرجل الكتاب وقرأه وإذا به علم آيات وأحاديث وأبواب متينة محققة فأحب الكتاب وأحب مؤلفه ولا يعلم من هو ثم بطريقة ما عرفه بمؤلف هذا الكتاب فتحول إلى رجل محب له داعا له بعد أن كان مبغضا وداعيا على الشيخ رحمه الله تعالى وكثير من الناس بلوا بالدعاية السيئة بالدعاية السيئة التي تولى كبرها أناس يبوؤون بوجر هذه الدعاية وبوجر من تأثر بها لعظم جنايتهم وتعديهم على الحق وأهله وخلاصة الكلام أن هذا الكتاب كتاب فضائل القرآن لهذا الإمام رحمه الله كتاب عظيم البركة عظيم النفع عظيم الفائدة وهو كتاب مختصر إلا أنه مع اختصاره حوى خيرا كثيرا وفائدة عظيمة كبيرة في بابه باب فضائل القرآن الكريم ونبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى في قراءة هذا الكتاب سائلين الله عز وجل أن يبارك لنا في قراءتنا هذا وأن يجعلها لوجهه خالصة ولنا نافعة وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم.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 بدأ رحمه الله هذا الكتاب بالبسملة تأسيا بكتاب الله عز وزل وتأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مكاتباته ومراسلاته صلوات الله وسلامه عليه والبسملة كلمة استعانة والباء في بسم الله باء الاستعانة ومعنى بسم الله هنا أي بسم الله أكتب ويحرر هذه الأوراق استعينا به طالبا مده وعونه وتوفيقه وتسديده فبدأ رحمه الله تعالى بالبسملة ثم قال باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه جرت عادة كثير من المؤلفين وخاصة المتأخرين أن يبدأ بمقدمة تطول أو تكون مختصرة يبين فيها أمورا أهمية موضوع الكتاب وسبب مثلا تأليفه وطريقته في كتابه وغير ذلك من الأمور التي جرت عادة كثير من أهل العلم ذكرها في مقدمات كتبهم ورحمه الله تعالى في هذا الكتاب وفي غير من كتبه بل في غالب كتبه يبدأ مباشرة يعني هنا قال فضائل القرآن هذا اسم الكتاب او فضاء القرآن تعلم وتعليمه ثم مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ بالابواب دون ان يذكر مقدمة يلخص فيها ماذا سيقدم في كتابه وفي هذه الطريقة ينهج نهج المحدثين القدامى في اغلب مصنفاتهم في اغلب مصنفاتهم يبدأون مباشرة في الكتاب ومن الأغراض التي يرمى إليها أو تقصد بهذه الطريقة أن يوصل القارئ إلى الدليل مباشرة بدون مقدمات وكأنه يقول لك ليس لكلام لي وإنما الكلام لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فمباشرة يوصلك إلى الدليل يضع العنوان ومباشرة يربطك بالدليل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يفصل بينك وبين الدليل بكلام الله فإذا قرأت إذا قرأت كتابه فأنت لا تقرأ شيئا له أو كلاما له وإنما تقرأ أدلة والعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فالعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا في كتابه التوحيد وفضل الإسلام وكتب عديدة ينهج هذا المنهج رحمه الله تعالى وعليه عدد من كتب فإمة السلف رحمهم الله في دواوين السنة من معاجم أو مسانيد أو سنن أو صحاح أو غيرها من الأجزاء الحديثية فهذه طريقة هي في متبعة في غالب كتب أئمة السلف رحمهم الله تعالى ولعل الغرض من ذلك هو هذا ربط القارئ بالمضموم مباشرة الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله فضائل فضائل جمع, فضيلة. فضائل جمع فضيلة وفضائل القرآن المراد بها ميزات القرآن ومحاسنه والشواهد والدلائل على عظمة القرآن وشرف القرآن وفضل القرآن وما يترتب على العناية به من أجور عظيمة وثواب جزيل وبركة يحوزها المعتني بكتاب الله تبارك وتعالى في دنياه وأخرى قال باب, باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه أي ما ورد في ذلك ما ورد في فضل تلاوة القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن فهذا باب عقده لبيان فضل التلاوة والتعلم والتعليم وتلاوة القرآن قد قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته تلاوة القرآن ليست مجرد قراءة حروفه أو حفظ آياته وسوره فهذا جزء من التلاوة وأما حقيقة التلاوة فهي أعم من ذلك فتلاوته تتناول أمورا ثلاثة نبه عليها أهل العلم الحفظ والفهم والعمل والعمل بالقرآن يسمى تلاوة للقرآن فتلاوة القرآن ليست بحفظ آياته وسوره ولا أيضا بمجرد فهم المعاني بل بالحفظ والفهم والعمل بالقرآن الكريم والعمل نفسه يسمى تلاوة فاكتباع القرآن والعمل بما جاء في القرآن الكريم يعد تلاوة للقرآن فالذين يتلون كتاب الله تبارك وتعالى حق التلاوة هم من جمعوا هذه الأمور الثلاثة ليس مجرد حفظ السور والآيات دون فهم للمعاني ولهذا اختلفت طريقة السلف عن طريقة المتأخرين في حفظ القرآن فابن عمر رضي الله عنهما استغرق حفظه لسورة البقرة سبع سنوات سبع سنوات وهو يحفظ سورة البقرة لكن ما هي الطريقة؟ قال أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي نعم أبو عبد الرحمن السلمي يذكر حال الصحابة ومن تلقى القرآن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا لا نتجاوز العشر آيات كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن يعني حتى نفهم المعاني ونعمل بالدلالات فكانت هذه طريقتهم طريقتهم حفظ وفهم وعمل ولا يتجاوز شيئا من آيات القرآن حتى يجمع بين الفهم والعمل فالتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى تتناول هذا كله ولهذا أنس أنس رضي الله عنه يقول كان الرجل إذا حفظ صورة البقرة نبل عندنا يعني صار له مكانه ومنزل علية مرادهم بحفظ صورة البقرة على الطريقة التي عرفت عنهم في الجمع بين الفهم والعمل مع حفظ الفاظ القرآن وسوره وآياته قال باب فضل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه وسيأتي مزيد إضاح في حول هذا في سياق الأدلة أو أثناء الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى بدأ أولا بقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بدأ بهذه الآية تنبيها بها إلى ما يترتب على تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه من رفعة في الدنيا والآخرة من رفعة في الدنيا والآخرة يرفع الله وهذه الرفعة تكون في الدنيا والآخرة ليست في الدنيا فقط ولا أيضا في الآخرة فقط وإنما في الدنيا والآخرة وهذه الرفعة هي لمن كان تاليا للقرآن حقا علما وعملا قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين فمن الناس من يضعه الله بالقرآن قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين ومن يضعهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن من حفظ القرآن ليقال حافظ وقرأه ليقال قارئ فيقال له يوم القيامة قد قيل ثم يسحب ويلقى في نار جهنم كما صح بذلك الحديث في صحيح مسلم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهذه الرفعة التي تكون لأهل القرآن إنما تنال بالفهم والعمل بكتاب الله جل وعلا مع الحفظ له والإتقان لفلاوته قال يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قبلها في أول الآية قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إذا قيل تفسحوا إذا قيل انشزوا القيام بما دل عليه القرآن هنا ما دل عليه القرآن من معاملة كريمة بين المسلمين في مجالسهم وعلى إفر, دا دا على إفر هذه المعاملة قال يرفع الله إذا قيل تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا إذا قيل تفسحوا كانوا في مجلس وقدم قادم أو أكثر وقيل تفسحوا أي وسعوا في المجلس حتى يستوعب من قدم يفسح الله لكم جزاء من تنس العمل من فسح لإخوانه فسح الله له قال يفسح الله لكم ماذا حذف المتعلق يفيد العموم يفسح الله لكم ولم يذكر يفسح لكم في ماذا ليشمل كل خير تنظر بركة القرآن في مثل هذه المعاملة العظيمة التي تقف كثير من النفوس عن القيام بها وفعلها لكن من يكرمه الله عز وجل بالعمل بهذه الآدات الرتيعة العالية التي دل عليها القرآن قال افسحوا إذا كنت في مجلس و في مسجد أو في بيت وجاء أخ من أخوانك والمكان يحتمل جلوسه معكم افسح يفسح الله لك, يفسح الله لك وإذا قيل انشزوا فانشزوا النشوذ الارتفاع فإذا قيل انشزوا يعني طلب منكم القيام إما لصلاة أو لمصلحة من المصالح أو وجه من وجوه الخير فلا يصر على البقاء في مكانه بل يتجه لما طلب منه من فضيلة وخير وقيل ان من أسباب النزول إن بعض الصحابة كان يفضل أن يكون آخر من يقوم من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام إدراكا لفضيلة البقاء في مجلسه عليه الصلاة والسلام فجاء قوله وإذا قيل انشزوا فانشزوا إذا طلب منكم القيام لأي بابا من أبواب الخير أو مجال من مجالات فانشزوا أي انهضوا وبادروا وسارعوا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم اكيان قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم في هذا السياق يدل على ثمرة العلم والعمل به في تحقق الرفعة في تحقق الرفعة في الدنيا والآخرة وان من كان من اهل القران علما وعملا فاز بهذه الرفعه وإذا كان الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الرفعه في هذا السياق وفي هذا الموضع في هذا الموضع الذي فيه حديث عن أدبين من الاداب العظيمه اداب المجالس وذكر جل وعلا هذه الرفعه في هذا السياق فكيف بمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بعناية دقيقة وافية لأخلاق القرآن وآداب القرآن تحليا بها ودعوة إليها كم هي هذه الرفعة التي سينالها ويحصلها في دنياه وأخرى والرفعة ثمرة من الثمار وآثر من الآثار ونصيب العبد منها بحسب نصيبه من القرآن علما وعملا ولهذا تفاوت الناس في الدنيا والآخرة في هذه الرفعة وسيأتي معنا في الحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة هذه الرفعة في الآخرة رفعة في الآخرة والرفعة في الدنيا ما يجعل الله سبحانه وتعالى لأهل القرآن الذين هم أهله من قبول ومودة في قلوب الناس ومكانه وذكرا طيبا ولسان صدق وقد قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود أي مودة ومحبة في قلوب الناس قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هذه الرفعة لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإيمان وبالعلم فاليمان رفعه الايمان رفعه لصاحبه والعلم رفعه لصاحبه وقوله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ان يرفع الذين امنوا واوتوا العلم درجات اعلى من درجات الذين امنوا ولم يؤتوا العلم لان هؤلاء معهم فضيله العلم الذي نفعه عائد عليهم وعلى الآخرين عائد عليهم وعلى الآخرين والعلماء ورثة الأنبياء وهم هداة الخلق ودعاة الحق وكما قال بعض السلف لو اهل العلم أي الله على الناس بالعلم لكان الناس مثل البهائن كيف يعرفون الحلال والحرام والأحكام والدين والشرائع إلا من طريق العلماء الذين هم ورثة الأنبياء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فشاهد الآية للترجمة ما دلت عليه الآية الكريمة من ثمرة عظيمة وأثر مبارك للعناية بالقرآن علما وعملا وتطبيقا ودعوة مما أي ما يتحقق في, في, في سلوك هذا المسلك ولزوم هذا المنهج من رفعة لمن كان كذلك في دنياه واخره ثم اورد رحمه الله تعالى قول الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله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 وتكذيبهم في دعواهم الباطلة وأقاويلهم الزائثة فيقول الله سبحانه وتعالى ردا عليهم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتابة والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ما كان لبشر أي ما ينبغي أن يستحيل يمتنع لا يمكن أن يكون لبشر بهذه الصفة يؤتيها الله جل وعلا الكتاب والحكمة والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لهم النصارى زعموا أن عيسى دعاهم إلى عبادة نفسه دعاهم إلى عبادة نفسه فكذبهم الله جل وعلاً وأبطل دعواهم الزائفة وقال ما كان البشر ما ينبغي يمتنع ويستحيل أن يكون بشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول كونوا عبادا لي هذا لا يمكن فقيل المراد بالبشر هنا عيسى وقيل المراد به محمد عليه الصلاة والسلام لأنهم أيضا زعموا لما دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام قالوا إن محمدا يدعونا لعبادة نفسه يدعونا لعبادة نفسه فأكذبهم عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عز وجل في هذه الآية تكذيبهم وتزييف كلامهم الباطل قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب وتأمل أيضا ذكر هذا الوصف تحديدا قال بشر بشر تنبيها إلى علة الحكم وأن البشرية التي يوصف لها أولا الأنبياء تتنافى مع إعطائهم شيء من حقوق الخالق أو صفات الخالق ولهذا في آية أخرى في آخر سورة البقرة قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل انما انا بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه هو والبشر ليس له اي احقية في العبودية اطلاقا ليس له اي احقية في العبودية اطلاقا العبودية لرب البشر رب العالمين سبحانه وتعالى هي حق وجل وعلا على جميع العباد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوت فالبشر ليس له أي حقية في العبودية ولهذا ذكرهم بهذا الوصف ذكر أنبياء بهذا الوصف بشر وفي هذا نفي الغلو وإبطال له الغلو في الأنبياء الذي اهلك جميع من من قبلنا إنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين فالغلو في البشر هو الذي يوثل هذه المواصف قبل أيام قرأت عليكم مثال من هذا, من, من هذا الغلو الذي وكفر وشرك بالله في كتاب يوزع بعض الجهال والضلال يقول في حق محمد عليه الصلاة والسلام يقول نحن عباد محمد لو كانوا يفهمون القرآن ويفهمون الدين ويفهمون ما كان لبشر ونظائرها في القرآن لا يمكن أن يقولوا مثل هذا الكلام الكفري الشرك المخرج من الملة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الإيتام منه وعطية وفضل من الله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء قف هنا عند يؤتيه حتى يقوم في قلبك الطمع والرجاء من بيده الأمور أن يؤتيك من واسع فضله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فهذه منى وهبات وعطايا يمن بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده يؤتيه أن يؤتيه الله الكتاب يؤتيه الله الكتاب أن يمن عليه بالكتاب المنزل فيكون من أهله فهما وعلما وعملا والحكم أي البصيرة والثقه والفهم والنبوة أن عليه بالنبوة ثم مع هذه المنن الثلاث العظيمة الكتاب والحكم والنبوة يقول للناس كونوا عبادا لي هذا مستحيل وممتنع ولا يكون كونوا عبادا لي من دون الله أي لا يمكن أن يكون أو يقع مثل ذلك وفي هذا السياق من الفائدة عظم أثر العناية بالكتاب والبصيرة والفهم والفقه في دين الله تبارك وتعالى عظم مؤثر ذلك في صيانة المعتني بها من الأمور الصيئة والأفعال السنيعة فمن آتاه الله العلم والحكمة والفهم وعطاه الله الكتاب ومنى عليه بفهمه أبعد ما يكون عن مثل ذلك وهذا أيضا فيه فرقان ما بين أهل الحق والباطل وأهل الهدى والضلال فأهل الحق معهم الكتاب ومعهم الضياء ومعهم السنة ومعهم النور بينما أهل الباطل ليس معهم إلا الأهواء التي امتلأت بها قلوبهم وامتلأت بها صدورهم فكان دعاة الحق دعاة للكتاب والسنة ودعاة الباطل دعاة لأهوائهم التي امتلأت بها صدورهم فهذا فرقان ما بين أهل الحق والباطل من آتاه الله الكتاب والحكم الفهم والفقر في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام سينفق من هذا الخير ويكون تعليمه من هذا العلم الذي آتاه الله إياه أما من امتلأ قلبه بالأهواء لن ينفق إلا من هذه الأهواء التي امتلأ بها صدره وكل ينفق مما عند قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله عبادا لي من دون الله قوله عبادا لي من دون الله فيها من الفقه أن العبودية لا تتجزى إن لم تكن خالصة لله ان لم تكن خالصه لله تبارك وتعالى ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منها قليلا ولا كثيرا ولهذا قال كونوا عبادا من دون الله من دون الله لانه إذا كان الانسان عبدا لاحد كانا من كان من دون الله لم يكن عبدا لله وان عبد الله لم يكن عبدا لله ولم يكن من عباد الله وان عبد الله يعني من عبد الله وعبد معه غيره ليس عبدا لله ولا يكون داخلا في عباد الله لماذا؟ لأن العبودية التي لله هي الخالصة له جل وعلا ولهذا قال أئمة السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما كل أمر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد كل أمر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة فإذا افتقدت الصلاة الطهارة لم تقبل وإذا افتقدت العبادة التوحيد لم تقبل قال ولكن كونوا ربانيين أي هذا قول الأنبياء وأهل الحق لا يقولون للناس كونوا عبادا لنا من دون الله وإنما يقولون لهم كونوا ربانيين هذا الذي يقولونه كونوا ربانيين وفي هذا أيضا من الفائدة عندما تنفى المسالك الباطلة يذكر في السياق نفسه المسالك الحق الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا فلما بيّن تبارك وتعالى بطلان دعوة أولئك بيّن الحق الذي يدعو إليه الأنبياء ويدعو إليه أتباع الأنبياء بقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون كونوا ربانيين هذا الذي يدعو إليه الأنبياء يدعو الناس يدعو الأنبياء الناس إلى أن يكونوا ربانيين ربانيين قيل نسبة إلى الرب جل وعلا بتعلم العلم الذي دعا عباده إلى تعلمه والعمل بهذا العلم الذي دعاهم إليه سبحانه وتعالى فالرباني هو العالم بدين الله بك... إلى ذلك الدعوة الدعوة إلى ما أكرمه الله به من علم وبصيره وفهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء ابن الأعرابي رحمه الله قال لا يكون الرجل ربانيا حتى يكون عالما عاملا متعلما حتى يكون عالما عاملا متعلما إذا جمع هذه الثلاثة العلم بالكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنه والدعوه إلى الكتاب والسنه يكون ربانيا والآية تدل على هذا المعنى فالايه الكريمه تدل على هذا المعنى لانه قال كونوا ربانيين بماذا بماذا بسبب ماذا بما كنتم تعلمون الكتاب وفي قراءه بالتخفيف تعلمون الكتاب تعلمون وتعلمون اي جمعكم بين العلم والعمل بين العلم والتعليم بين العلم والتعليم تعلمون وتعلمون الكتاب وقول تعلمون الكتاب أي بعد أن علمتموه وعملتم به انتقلتم إلى هذه المرحلة المباركة تعليم لكتاب الله تبارك وتعالى فهذا هو الرباني الرباني هو العالم العامل المعلم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون اتبع قول تعلمون بقوله وبما كنتم تدرسون ومدارسة الكتاب مذاكرته والعناية به بمعنى ان الانسان اذا اكرمه الله بالعلم بكتاب الله تبارك وتعالى لا يقف بل يستمر الى ان يتوفاه الله وهو يتدارس القرآن ويتذاكر القرآن ويتفقه في القرآن وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغسيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الشاهد قوله ويتدارسونه بينهم نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أخرجاه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المتفق على صحته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الماهر هو الحادق الماهر بالقرآن أي الحادق في كراءة القرآن اتقانا للتلاوة واتقانا للحفظ ولا يتتعتع وانما اتقن القرآن ومهر في تلاوته للقرآن حفظا وحسنا في تلاوة والاداء لقراءة كلام الله تبارك وتعالى الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة اي من كان ماهرا بالقرآن فإنه يكون مع السفرة الكرام البررة والمراد الملائكة والمراد الملائكة في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة والسفير هو الرسول والملائكة رسل لله سفراء بين الله وبين أنبياءه بإبلاغ الوحي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المندرين بلسان عربي مبين الكرام البررة وصفهم بهاتين الستتين العظيمتين الكرام البررة الكرام أي ذوي الأخلاق الكريمة العالية الرفيئة والبررة أي ذوي الأفعال الطيبة الباررة الحسنة فجمعوا بين جمال الأخلاق وجمال الفعال جمال الأخلاق وجمال الفعال فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وهذه المعية من مقتضياتها أن يكون الماهر بالقرآن متحليا بهذه الصفات الرفيعة لا يمكن أن يكون سيئ الأخلاق سيئ الفعال وفي الوقت نفسي يكون مع السفرة الكرام البررة بل لما مهر بالقرآن وكان من أهل القرآن أخلاقا وفعالا كان مع السفرة الكرام البررة فليس المراد بالمهارة بالألفاظ فقط والحروف بل مع الإتقان للتراوة والترتيل لكلام الله سبحانه وتعالى التأدب بأداب القرآن والتحلي بأخلاق القرآن والأفعال الكريمة التي دعا إليها القرآن ولهذا قال مع السفرة الكرام البرر لأنه كان بعناية بالقرآن كريما برا كان مع السفرة الكرام البررة هذا الماهر بالقرآن الماهر بالقرآن قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا شخص يحب القرآن ويحب قراءة القرآن ولكن يتتعتع تكون الحروف والآيات ثقيلة في خروجها وإخراجه لها ونطقه بها وتلفظه بها ثقيلة يتتاتى وربما بعض الناس حتى ينطق كلمة واحدة يحتاج وقتا حتى يجاهد نفسه على نطقها تهجيا وأيضا ثقلا عند بعض الناس في النطق أحيانا عند بعض الناس ثقل في النطق لا يملكه وحيانا بعض الناس يكون مبتلى مثلا بالتأتأ فلما يريد أن ينطق الحرف تجده في جهد حتى يخرج الحرف الواحد أو الكلمة الواحدة هذا شاق عليه شاق عليه لكنه في جهات وفي نصر وفي تعب وفي مجاهدة يقول عليه الصلاة والسلام له أجران له أجران يؤتى أجر مرتين يؤتى أجر ومرتين لو أجرا أجر على التلاوة أجر على التلاوة وأجر على التعب والنصب الذي يعانيه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة كلاما فانظر عظم الثواب وكرم المنان سبحانه وتعالى انظر هذا الكرم انظر هذا الكرم العظيم قارئ القرآن الذي يقرأه وهو يتتعتع به وهو يتتعتع به يعني يجد مشقة في تلاوته للقرآن الكريم له أجران له أجران اجر على التلاوة مثل غيره وأجر على هذا الجهد الجهيد الذي يعاينه والتعب الذي يحصل له عندما يقرأ آية من القرآن أو سورة من القرآن الكريم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرامي البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا وفي هذا أن قارئ القرآن على أي أحواله هو بإذن الله تبارك وتعالى يحصل خيرا سواء كان ماهرا في القرآن الكريم أو كان يتتعتع في قراءته للقرآن الكريم وفي خيرات القرآن وبركات القرآن والعوائد العظيمة التي يجنيها أهل القرآن من هذا الكتاب المبارك عظيمة وعديدة وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الآثار والثمار العظيمة المباركة نكتب بهذا القدر نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله نسأله تبارك وتعالى بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا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 اللهم اغفل لنا دنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنه اللهم اغفل لنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشق ونسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك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 جزائكم الله وخيرا بارك الله وفيكم ألهمكم الله الصواب وفرح الحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين آمين مزيد إضاحة لقاء الله وسلم الماهر في القرآن مع السفرة مراد بالمعية هنا مع السفرة الكرام والره قوله عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة هذا يظهر الله تعالى أعلم يفيد معنى الرفعة والعلو في عالي الرتب ورفيع الدرجات لأن السفرة الكرام البررة هم في رفعة وعلو في رفعة وعلو فهو معهم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 لابد انه سيجد في وقته الاخر جلسات مع الاخوان او مع الاصدقاء او غير ذلك فمن ذلك الوقت يعطي القرآن اما هذه الدروس فهي محدودة وفي ساعات محددة في اوقات معينة فعليه ان يعطي القرآن من الفسحة التي موجودة عنده في وقته الاخر واذا جمع بين ذلك حضور الدروس ومع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 خيرا كثيرا بالمجاهدة والصبر والاستعانة بالله تبارك وتعالى يحصل العبد خيرا عظيما نعم يقول أحمد الله إليك نحن او عندنا في المغرب العربي يحفظ القرآن عن طريق القراءة الجماعية فما رأيكم اذا كان المراد بالقراءة الجماعية ان الشيخ يلقن الطلاب ويستمعون اليه ويصحح تلاوتهم اولا يسمعون تلاوتا ثم يستمع منهم ويصحح لهم لا بعس اما ان يقرأوا كلهم جماعة بصوت واحد فهذا لا اصل له اذا كان المراد انهم كلهم بصوت واحد يقرؤون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 خطأ من أخطأ أو إصابة من أصال لكن التركيين يكون فردي يسمعهم ثم يستمع من منهم واحدا واحدا ويصحح للمخطأ ويصوب أيضا المصيب ما معنى في الحديث واجعله الوارثة منا في الدعاء الماثور قال اللهم متعنا بأسماعنا. بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيثنا واجعله الوارثة منا يعني متعنا بهذه القوى السمع والبصر واجعله الوارثة منا أي هذا التمتيع الضمير في قوله اجعله أي التمتيع الوارثة منا أي اجعلنا ممتعين بها إلى آخر لحظة نعيشها في هذه الحياه بحيث يكون الانسان ممتع بسمعه وممتع ببصره وممتع بقواه إلى آخر حياتي اجعله الوارث منا اجعله اي التنطيع بها بالسمع والبصر والقوا